بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه قراته في كتاب الشريعة لإمام أبي بكر بن محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى نقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حظه الله تعالى وفي باب ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضائه ومن شائه إلى الوقت الذي جاء وحيه إذا جاء الوحي وفي الدرس السابع والتسعين يقول رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا عبد الله بن شبيب المكي قال حدثنا أحمد بن محمد قال وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال كنت تربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن فأخبرتني همي قانون لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد الترب هو الذيد في السن يعني من ولد معك يسمى تربا نعم. <تصفيق> قال كنت تربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن فأخبرت من قالت لما ولد محمد صلى الله عليه وسلم وقع على يدي استهل فسمعت قائلا من ناحيتي استهل يعني رفع صوته بالبكاء ومن في الصحيح في قول عليه الصلاة والسلام ما من مولود يولد إلا ويستهل إلى الدنيا صارخة إلا عيسى بن مريم و... من مولود يولد إلا ويخسه الشيطان في جنبه نخسه، فيستهل إلى الدنيا باكيا إلا عيسى بن مريم جاء لينخسه فنخسه في الحجاب استهلها نصاح وبكى نعم كل مولود يولد تبدأ عداوة إبليس لعنه الله عداوة الشيطان تبدأ من أول ما ينزل الإنسان على هذه الأرض ينخسه الشيطان نخسه، فيستهل إلى الدنيا صارقان إلا عيسى بن مريم عليه السلام جاليا ختوه فلخسه في العجاب كما في الصحيح ومن يسمونه علماء النفس وليس بعلماء يقولون لأن الطفل ترك الرحيم وهو يبكي من أجل الرحم والأم هذه خرافات إنما عندنا حديث الرسول هو المصدق عليه الصلاة والسلام نعم قال فسميت قالت فسميت قائلا من ناحية البيت يقول يرحمك ربك قالت فلما لي ينته رجعته اضاء هكذا ولا ألبسته؟ ها وفي نعم فلما لبسته اجعته اضاء لي نور حتى رأيت قصور الروم ثم غشيتني ظلمة ورعدة ثم نظرت عن يميني فلم أرى شيئا فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال ذهبت أين, أين ذهبت به عندكم ذهبت في نص ذهبت به نعم no. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال ذهبت به ذهبت به إلى المغرب قالت ثم أصابتني رعبة وظلمة قالت ثم نظرت عن يساري فلم أرى شيئا فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال ذهبت به إلى المشرق قال عبد الرحمن فكان الحديث من شأني حتى بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فكان أول قومه إسلام قال محمد بن الحسين رحمه الله هذا غريب لأن أول, أول الناس إسلام هو من الرجال الصديق أبو بكر أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان ابن أبي خُحافة الملقب بالصديق والمُكنَب يا بكر رضي الله عنه عبد الله بن عثمان ابن أبي خُحافة ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة هؤلاء هو هم أول من أسلم رضي الله الرحمن عنهم. نعم تكلم على هذا الشيخ ربيع نعم. فكنت أول إسلامة قال نعم قال هذا الحديث المنسوب إلى عبد الله بن عوف رضي الله عنه ضعيف جدا في سناده عبد الله بن الشهيب المكي قال فيه وعبد الله بن من شبيب وعبد الله بن شبيب أخباريٌ علامة باري علامة لكنه واهن. قال ابو احمد الحاكم ذاني ابو الحديث وبالغ نظر الميزان نعم طبلك الرازي فقال يحل ضرب, ضرب عنقه يحل ضرب عنقه نعم والله نستعى يقلب الاخضار ويسرقها أعطيه الزهري يذني عيد عيد نعم هذا المكتبة ولا الشيخ ربيع نفسه نعم يا وهذا اللي قرأ لنا الشيخ ربيع أيضا من نسختين ولا نسخة واحدة؟ الشخرابية. ين وقال ما بين معقفتين الحديث ها؟ الحديث هذا ما بين معقفتين علق عليه الشخرابية في في المكتب في المقدمة قال الحديث الذي الرقم بين معقفتين هو من تخريج الشيخ والذي لا يوجد فيه معقفتين. عندك بين معقفتين ولا؟ بين معقفتين هم. نعم. نعم. No, totally. لا هذا الحديث المنسوب هذا الحديث المنسوب إلى عبد الرحمن بن عوف الرضي الله عنه ضعيفا جد ضعيف جدا في إسناده عبد الله بن شبيب المكي قال في ذهب في الميزان أخبار عن لكنه واهن قال أبو أحمد الحاكم ذهب الحديث وبلغ فضلك الرازي فقال يحل ضرب عنقه قال ابن حبان يقلب الأخبار ويسرقها وقال الذهب في المغني واهن قال أبو أحمد الحاكم ذلك صحيح في المغني واهن في المغني نعم الذهب لا وكتاب اسمه المغني المغني في ماذا المغني في الضعفاء ها ضعفاء للعقيدي للذهبي المغني في الضعفاء نعم وقال الذهبي في المغني واحن قال أبو أحمد الحاكم زاهب الحديث رواه الجزار في مسنده عن عبد الله بن شبيب به ببعضه ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة برقم من طريق النظر بن سلم عن أحمد بن محمد حدثنا أبي به نحو قلت والنضر بن سلم متهم ولذلك الميزان سئل أبا بن عبد العظيم أنه فأشار إلى ثمه وسمعت وعبدان يقول قلت لعبد الرحمن بن خيراش هذه الأحاديث التي يحدث بها غلام غلام خليل من حديث المدينة من أين له قال سرقها من عبد الله بن شبيب وسرقها ابن شبيب بن شاذان ووضعه شاذان واسمه النضر مسلما الله مستعب كل هذا نعم وحتى لو, حتى لو صح الإسناد ففي نكارة فهذا أطبخ عليه أهل السير والمورد هو أنه الصديق رضي الله عنه أول من آمن الرجال سعد عبد الرحمن بن عوف نعم عبد الرحمن بن عوف مهاجر رضي الله عنه لكن ليس أول من آمن الرجال نعم نعم نعم نعم أبو قحاف والد الصديق نعم عثمان أبو قحاف نعم وأبو بكر اسمه عبد الله عبد الله ابن عثمان وأبو عثمان أبو قحاف جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة ورأسه كانه ثغامة والثغامة نبات أبيض يخرج في الصحراء فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ماذا قال له إلقي عنك شعر الكفر واغتسل نعم نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله في هذا الباب أحاديث قد ذكرتها في كتاب فضائله صلى الله عليه وسلم. المعروف أول من أستل أبو بكر وخرجة وعلي وأول سورة. وكان جاء في البخاري بعض الروايات قد يحتج على أن المدثر ولكن الصحيح هذا عليه جمهور العلم أن أول آية هي آية اقرأ. التي غطى جبريلنا بالسنام قال فغطني قال أقرأ قال ما كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله الذي بعد الباب القابل نعم نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو علين الحسين بن زكريا السكري هذا الحسين الحسن أنت الحسين نسخ الحسن بن زكريا فسق الشخ ربيع ماذا الحسين نعم وفي عندكم جمال الحسين في نسخ الحسن انظر الحسن أو الحسين بن زكريا السكري نعم <تصفيق> قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاري العطاري قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال حدثني ابن ابي جهل مولا لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب وكان يقال مولا الحارث بن حاطب قال حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول حدثت عن حليمة ابن بنت الحارث ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعت أنها قالت قدمت مكة في نسوة من بني سعد من بني سعد بن بدر نلتمس بها رضعان في سنة شهباء فقدمت على أتان لقمراء كانت الأتان أنثى الحمار نعم. كانت أذمة الركبي وما عصبيا لنا أذمت بالركبي والقمراء يعني البيضاء بسبب القمر وأذمت بالركبي يعني حبستهم لضعفها وانقطاع سيرها فحملتهم على ذمها يعني ذموها لأنها ضعيفة لست أن تمشي نعم. نعم وما يسدي لنا وشاريف لنا والله ما ننام ليلنا ذلك اجمع مع صدينا ذلك ما يجد في ثدينا يغنيه ولا في شاريفنا ما يغذي يغذيه في ثدي يعني الاثنين صحيح. عندك ثري, صحيح. ثري. صحيح. اه ثدي او ثدي انظر مع قاموس من القارب من القاموس انظر ثدي وثدي نعم نعم ولا في شرفنا ما يغذيه فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا ما علم علمت منا مرأة إلا وقد عرّد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل فإذا خيل إنه يتيم تركناه قلنا ما عسى أن تصنع إلينا أمه نعم لأنه فقير ليس عنده مال وهم جاؤوا للتجار جار يأخذ الصبيان يردعوهم مقابل أجره معينة فاليتيم ليس عنده شيء نعم no. إنما نرضي المعروف من أبي الولدي من أبي الولد فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا فوالله ما بقي من صاحبات صواحب امرأة إلا أخذت رضيعا غيري فلما لم أجد غيره قلت لزوجي الحارث بن عبد العزة والله إني لأكروا أن أرجع من بين صواحباتي ليس معي رضيع فأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآقذنه فقال لا عليك فذهبت فأخذته فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره فما هو إلا أن أخذته, أخذته فجئت به رحلي فأقبل عليه ثدياي بما شاء الله من اللبن. فشرب حتى رويا الله أكبر نعم وشرب أخوه حتى رويا وقام صاحبي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل فحلب ما شرب وشربت حتى روينا حتى أو روينا يعني الثري جاء بالحليب كرمه النبي عليه الصلاة والسلام والشاه أيضا حلبت نعم ها ويكسر الثدي ما هو الثدي بالساق ليس بالساق اقرا السجد أسد وثري نعم نعم فبتنا بخير ليلة فقال صاحبي يا حليمة والله إني لا لأرى قد أخذت نسمة مباركة ألم ترى ما بتنا به الليلة من الخير حين أخذناه فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا فوالله لقطعت لقطعت لقطعت أتاني الركبة حتى ما يتعلق بها حمار يعني سبقت سبقت كانت هزيلة ضعيفة فلما أن ركبها النبي عليه الصلاة والسلام وهو رضيع صغير لم يوح عليه بعد فانطلقت مسرعة وجاء اللبن والحليب في ثدي في ثدي المرأة في ثديها وحلبت الشاء أيضا حليم الصادية نعم حتى إن صواعباتي لا قلنا ويحكي يا بنت أبي ذؤيب هذه أتانك التي خرجت عليها معنا فيقول نعم والله إنها هي فيقولنا فيقولنا والله إن لها لشأن حتى قدمنا أرض بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله عز وجل أجدب منها فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح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 تبدو له شاه نعم بقطرة نمل نعم نعم نعم تبدو نعم انظر بضع وتبدو في القاموس نعم وإني أغنمها لتروح لتروح جياع حتى إنهم لا يقولون لرعاتهم انظروا حيث تسرح غنم ابنة أبي ذؤي فاسرحوا معهم فيسرحون مع غنمي حيث تسرح فيريحون أغنامهم جياعا وما فيها خطرة لبن وتروح غنمي شبعا لبنا فنحنب ما شئنا فلم يزل الله عز وجل يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ سنتين فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا فقدمنا به على أمه الغلام الجفر الذي يعني قوي في الأكل أنصار يأكل جيدا والجفر من الماز بلغت أربعة أشهر ويوصل على الأمة حينئذ في المرعى نعم يعني صار يأكل لا يحتاج نعم سالا قليلا قليلاً. أعطاه قليلاً. أعطاه قليلاً. أعطاه قليلاً. نعم. نعم. نعم. ونحن أظن شيء به مما رأين فيه من البركة. فلما رأته أمه قلنا لها يا ضير دعينا بابننا هذه السنة السنة الأخرى. فإن نخشى عليه أوباء مكة. فوالله ما زلنا به حتى قالت ما زلنا بها. هذا البركة التي عند الرسول. وقالت ما يعني لا لذلها أوباء جمع وباء المرض. نعم نخشى عليه أوباء مكة وإنما رأت يعني يعني الحليب ورأت الخير الذي جاء مع مقدم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم فوالله ما زلنا به حتى قالت فنعم فسرحته فسرحته معنا. فأقمنا به شهرين أو ثلاثة فبينه وخلف بيوتنا مع أخٍ له من الرضاعة من الرضاعة في بهم لنا بهم بهم بهمة نعم نعم في بهم لنا نعم جوا نعم جوا لا بهمة بهم نعم فجاءنا أخوه يشتد فقال أخي ذلك القرشين قد جاءه رجلان عليهما بياض فعجعاه فشق بطنه. هكذا عليهم بياض ولا ثياب بيض في نسخة ثياب بيض نعم قد جاءه رجلان عليهما بياض فعجعاه فشق بطنه، فخرجت أنا وأبوه نستبد نحوه فنجده قائما منتقعا لونه فاعتنقه أبوه وقال أي بني ما شأنك لونه يعني تغير لونه إلى الصفرة يعني من, من الخوف والفزع نعم وقال اي بني ما شأنك قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فرضعاني فصد ابوهن ابوه من الرضاعه يعني زوج حليمه السعدية لأن وسلم كان قد مات ابوه اولا مات ابوه وهو وهو في بطن امي ومات امه وعمره ثمان ثمانية أعوام أو ستة أعوام نعم فرجعني فشق بطني ثم استخرج منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان فرجعنا به مع فرجعنا به معنا فقال أبوه يا حليم لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب انطلقي بنا فإن ردده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف نعم فقال صاحب اللبن الذي ترضع منه المرأة يكون أبا للرضيع الذي رضع من هذا اللبن خمس رضعات معلومات يصير صاحب هذا اللبن أبا للرضيع وتصير المرأة أما له ويصير أبناء هذه المرأة إخوان لهذا الرضيع أما إخوان هذا الرضيع إذا لم يجتمعوا على تدي هذه المرأة فإنهم ليسوا لا تتشر المحرمية فيها إنما الطفل فقط الذي رضع ومع ابناء هذه المرأة ومع زوجها نعم <تصفيق> قالت فاحتملناه فلم ترع أمه لم هو الأخ من الرضاعة لو احكم الأخ الشقيق إلا في المرأة فإنه لا يرث وإنما الخلوة هو والسفر والمصافحة ونحو ذلك فإنه يجوز يجوز أنه صافح أخته من الرضاع ويخلو بها ويكون محرم لها في السفر وإلا ما كان الإمام مالك رحمه الله وثرانه كريها كريها الخلوة من الرضاع إذا لم تؤمن الفتنة لكن هذا اجتهاد الإمام مالك رحمه الله نعم قال فحتمناه فلم ترع أمه إلا به خل خلمنا به عليها فقالت ما ردكما ردتما به فقد كنتما عليه حريصين فقلنا لا والله يا ضئر إلا أن الله عز وجل قد أدى عنا وقضينا الذي علينا وقلنا نقص الاتلاف والالأحداث الاتلاف هو الأتلف بالفتح بالكسر فيسق الشخبة طيب وقلنا نخشى الإطلاف والأحداث فقلنا نرده على أهله فقالت ماذاك بكما فاصدقاني ما شأنكما فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره فقالت أخشيتما عليه الشيطان كلا والله ما للشيطان عليه سبيل فإنه لكائن لابن هذا شأن ألا أخبركما خبره قلنا بلى قالت حملت به فما حملت حملا قط أخف منه فرأيت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام ثم وقع حيث ولدته وقوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء فدعاه عنكما نعم وهذا الحديث فيه جهالة الذي روى عنه ابن أبي جهن حيث قال حدثني من سمع عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ولكن الحديث رواه جمع من أهل السير والمحدثين منه ابن حبان والبيهقي في دلائل النبوة وأبو يعلى وابن عساكر في السير النبوية والطبراني وأبو نعيم في دلال النبوة والطبري محمد بن وابن أثير في أسد الغاية وابن كثير في بلاية والنهاية والعيثم في مجمع الزوايد، وابن هشام في السيرة وجماعة فره له أصل نعم وقصة أرضاح حلمة السعدية جاءت من طرق كثيرة نعم قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيض الله بن محمد العيشي وأبو بكر وعثمان بن عبد الشيبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الصبيان فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علاقة ثم قال هذا الموطن من هذا الحديث هو الذي قبله ثابت في الصحيحين حديث يثبي ذر وروه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه ثابت قصة شق الصد ثابت في الصيحي عند البخاري المسلم لا إشكال فيها و... وليس المنافع للعقل كما يجرم العقلانيون وأصحاب التنوير في زماننا ليست عجيبة خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض أعظم من ذلك ما الإشكال لأنه شق صدر عليه الصلاة والصنام ويستخرج منه علقة ويغسل في طس من ذهب بماء زمزم ويوضع بعد ذلك الله على كل شيء قدير نعم فاستخرج منه علقة ثم قال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى غمه يعني ظئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منطقع اللون قال أنس كنت أرى أثر المقيط في صدره صلى الله عليه وسلم هذا في صيح مسلم وهذا الإسنان على شرط مسلم وفي في المسند ابن حبان وغيرهم عند غيرهم أيضا هو ثابت وكما سبق أن حادثة شق الصدر ثابتة في الصيحية نعم Ja uh, no.